بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير ما أتاهم من نذير من قبرك لعلهم يهتدون.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 قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم ربهم ربنا ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إن موقنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن Wallakin Hapalpolumini la amla Jahan al-jinn وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون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 فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا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 وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أَوَلَمْ يَهْدِ لهم كم أَهْلَكْنَا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم